أشجع رجل على أرض بدر حلق الحارث في سماء الشهادة رغم أنه كان ضمن مراقب الجيش ورفرف معه شهيدا الفتا عمير بن أبي وقاص الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى فلما بكى أذن له، رفرف ليتأجج حماس أخيه سعد، وكأنه يقاتل عنه، فيدهش أحد الصحابة ويقول، كان سعد يقاتل مع رسول الله يوم بدر قتال الفارس والراجل، ويسمع المسلمون صياحاً مع تحدٍ وثني قد غطى جسده بالحديد وكأنه من قادة الإغريق أو الرومان لا يظهر منه سوى عينيه يصرخ أنا أبو ذات الكرش فيتصدى لقلعة الحديد هذه ابن عمة رسول الله الشاب الزبير بن العوام برمحه ويقول لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات وفي مكان آخر يجتث أبو بكر الطواغيت ويطاردهم عمر ويرعبهم حمزه. ويفتك بهم بلال وعمار وابن عبادة وابن معاذ وغيرهم كتيبة المهاجرين والأنصار الرائعة هذه تتعرض لهجمة انتحارية يائسة فإذا بالكتيبة كلها بكل شجعانها تتراجع خلف أشجع من على أرض بدر ها هو علي بن أبي طالب يحدثنا عن تلك اللحظات الشديدة فيقول لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو اتقينا المشركين برسول الله وكان أشد الناس بأسا وعلى صخرة بأسه صلى الله عليه وسلم تكسرت هجمة المشركين فتفتتوا مجددا وهربوا مجددا واستسلم العشرات ليعود صلى الله عليه وسلم إلى عريش قيادته ليدير ما تبقى من المعركة فيتسابق نحوه الفتيان اللذان سحقا شاتم النبي معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح ها هما امامه صلى الله عليه وسلم يخبران يشفيان جراح مكه وينتقمان لعمار وامه سميه وابيه ياسر ابتهج صلى الله عليه وسلم وسألهما ايكما قتله قال معاذ أنا قتلته، وقال معاذ الآخر أنا قتلته، فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما كما؟ قال لا، عندها سل كل فت سيفه ومده لرسول الله. فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين وتأمل دم الطاغوت ثم قال مبشرا كلاكما قتله لكن رغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد التأكد من نهاية الطاغوت لذا أمر أن يبحثوا عنه بين القتلى فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يعلم ما فعل أبو جهل من ينظر ما صنع أبو جهل فأقبل رجل قصير نحيل الجسم دقيق الساقين كان يرعى الغنم بمكة فقال أنا يا نبي الله